وموضوع هذا الدرس الكلام عن مبطلات الصلاة وقد سبقت لنا الإشارة بأن الصلاة يطرأ عليها من الأمور المكروهة والأمور المبطلة ما يؤثر على صحتها أو يؤثر على فضلها والمصنف رحمه الله تناول الكلام عن أحكام السهوي في الدرس السابق وأدخل فيه هنا الكلام عن المبطلات نظرا لتداخل بعض الأمور في المبطلات في باب الساعة والمبطلات هي أمور لو وقعت من المصلي ينشأ عنها بطلان الصلاة وهذه الأمور أبناء الطلاب تدخل في كل حركات الصلاة وسكناتها وأفعالها وأقوالها ومذهب المالكية رحمه الله في ذلك أن مبتلات الصلاة كثيرة وسنذكر لكم هذه المبتلات إجمالا مجمعة من كتب المذهب أو من أمهات كتب المذهب ثم بعد ذلك نسرد على سبيل الشرح والتوضيح المبتلات التي أورادها المصنف رحمه الله فنقول وبالله التوفيق إن من مبتلات الصلاة الحدث والكلام لغير إصلاح الصلاة عملا والفعل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة ونية الخروج من الصلاة قبل تمامها أو المعبر عنه بلفظ برفض النية وانكشاف العورة المغلظة مع قدرة الإنسان على سترها وترك ركن عمدا حتى ولو كان هذا الركن من الأركان القولية وتكرير ركن فعلي عمدا وترك ركن من أركان الصلاة سهوا وزيادة التشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمدا والقهقهة عمدا أو سهوا والأكل والشرب عمدا والتصويت عمدا والنفخ بالفم عمدا والقي عمدا والسلام في حالة الشك في تمام الصلاة وطر ناقض للوضوء أو تذكره يعني قوة الحدث أو تذكر وسقوط النزاجة على المصلي أو علمه بذلك أثناء الصلاة يعني علمه بأنها سقطت عليه قبل أثناء, أثناء الصلاة وفتح المصلي على غير إمامه وطر يشغل عن إطنام الفريضة وتذكر أولى الحاضرتين المشتركتين في الوقت وزيادة أربع ركعات يقينا سهوا على الصلاة الرباعية، وسجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام، وزيادة مثل النفل المحدودة مثل النفل المحدود كعيد، والسجود المرتب على إمامه قبل قيامه لقضاء ما عليه، والسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة وترك سلاس سنة من سنة الصلاة سهوا. هذه هي أبناءنا الطلاب أبرز المغطلات أو جملة المغطلات الواردة في أمهات كتب المذهب الشيخ خليل رحمه الله بدأ الكلام عن هذه المغطلات بالكلام عن القهقه وما يستلزم ذلك من نفخ أو أكل أو شرب أو قيل رحمه ذلك فقال رحمه الله وبطلت والضمير هنا يعود على الصلاة وبطلت بقهقهة وتماد المأموم وإن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية وبتعمدك سجة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره القهقاء هي أول شيء ذكرها المصنف من مغتلات الصلاة والقهقاء هي ضحك الإنسان بصوت عال أو كما يقول الإمام الخرش رحمة الله عليه هي تقلص الشفتين مع التكشر عن الأسنان عند الإعجاب مع الصوت وإلا فهو ضحك يعني هي درجة من درجات الضحك فهناك درجة التبسم وهناك درجة الضحك وهناك أعلى درجات درجة القهقاء القهقاء من الإمام أو من المأموم أو من الفرد تبطل الصلاة مطلقا وسجود السهوة لا يجبره بخلاف السهو في الكلام فهذا يمكن أن يجبرهم سجود السهو قالوا لماذا قالوا لأن الكلام شرع جنسه من حيث إصلاح الصلاة فيعتفر السهو منه ويعتفر اليسير منه ولكثرة وقوع ذلك من الناس أما الضحك لم يعتفر بوجه من الوجوه ولذلك القهقها أو الضحك في الصلاة يبطل الصلاة حتى ولو كان فرح فرحا أو فرحا حتى لو قهقها المرء فرحا بما أعده الله عز وجل له في الأخرة يعني لو إن إنسان قرأ أيام الجنة وما فيها من نعيم مقيم فضحك ضحك استفشارا أو فرحا بما أعده الله عز وجل له في الأخرة فإن هذا الضحك أو هذه القهقها تبطل الصلاة أيضا هنا لا فرق ما بين سبب الضحك سبب مقنع أو سبب غير مقنع والنبي عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه أنه سئل عن الضحك في الصلاة فقال يعيد ولا يتودأ يعيد ولا يتودأ فهذا دلالة على بطلان الصلاة بقهقها كذلك من الأدلة المعقول أن القهقها في الصلاة تتنافى مع طلب الخشوع فيها لأن الإنسان إذا قهقها أو ضحك في الصلاة فإن ذلك يعني أنه ليس بخاشع فيها وليس بمقدر ذلك والقهقاها يترتب عليها الأمور التالية إن وقوع القهقاها من الإلسان تقطع الصلاة مطلقة سواء كان فز أو إمام لكن الإمام لا يستخلف بل يقطع صلاته ويقطع من خلفه كذلك يعني نحن نعلم أن في الاستخلاف كما ساءت إن شاء الله في بابه إن الإمام بيستخلف في حالات وفي حالات قد لا يستخلف فيها بل المأموين نفسهم هما اللي يقوموا بدافع شخص يكمل بهم الصلاة في بطلان الصلاة على الإمام بالقهقها تبطل صلاة وصلاة من خلفه لا يستخلف لأنه خرج من الصلاة بوجه مبطل ولم يخرج بوجه مشروع ولذلك الأحناف يقولون إن القهقها في الصلاة تبطل الصلاة وتبطل ردو يعني عندهم القهقها تبطل شيئا الصلاة والوضوء إذا وقعت في الصلاة لكن الجمهور على خلاف ذلك على إن القهققة تبطل الصلاة تبطل الصلاة اثنين المأمور لو قهقها عمدا وراء الإمام يلزمه قطع الصلاة يعني خلاص المأمور إذا أتى بالقهققة خلف الإمام بطلت صلاة المأمور ويلزمه حينئذ أن يقطع الصلاة ولا ينطبق عليه حينئذ إن من المساجين الإمام ولا يزلم قطع الصلاة لأنه في هذه الحالة سيتمدى على الصلاة باطلة لكن لو كانت القهقها من المأموم نشيانا أو غلبة يلزمه التمدي مع الإمام مراعاة لمن يقول بصحة الصلاة ويعيد هذه الصلاة أبدا يعني في الوقت وفي غير الوقت إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما قالوا لأن الدوام كالابتداء. ابتداء أيضا من الأحكام المتعلقة أو المترطبة بالقهقها إن الإنسان اللاسي لو قدر على ترك الكحقه بأن وقع ذلك منه اختيارا ولو في بعض الأزمنة يلزم قطع الصلاة ويدخل مع الإمام إذا كان في صلاة غير الجمعة وإن لم يكن في الجمعة وإلا قطع ودخل لألا تفوته ولا يلزم على تمديه خروج الوقت لضيقه وإلا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تمديه ضحك المأمومين أو بعضهم ولو بالظن وإلا قطع وحرق فهذه شروط أربعة يعني مستفادة أو مستقاة لعملية التمادي وعدم التمادي في الصلاة كذلك المصلي اللي بيضحك مختارا يعني معنى أن مختار يعني إن شاء ترك الضحك وإن شاء ضحك لا خلاف في أنه أبطل على نفسه صلاته وصلاة من خلفه إن كان إمام يحق بالتمادي في الصلاة بعض الأحكام يعني المأموم المقهقئ يلحق به حكمان بطلان الصلاة ووجوب التمادي وهذا سبق الكلام عنه المصنف شبه بها في الحالة الثانية دي حالة التمادي يعني شبه بها مسألتين المسألة الأولى لو الإمام لو المأموم كبر للركوع في أي ركعة أدرك فيها الإمام أو غيرها ناسياً يعني ركع أولى أو غيرها ناسيا النية للإحرام بأنه الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع فينزمه التمادي مع الإمام حينئذ ذي لأن صلاة صحية المسألتين أولئي المسألتين يعني, أولئي يعني ليست تهم عن أقبل ولكن المصنف رحمه الله الحقهما بالتمادي في الصلاة في القهقاء يعني هم مسألتين بعيدين عن القهقاء المسألة الثانية لو ذكر في صلاته صلاة فائته وهو خلف الإمام أو حاضرة مشاركة لما هو فيها يجب عليه أيضا التمادي في الصلاة نعم لاحظت أن التمادي في ذكر الفائته في الحاضرة تمادي على الصلاة صحيح لكن التمادي في ذكر الحاضرة في الحاضرة تمادي على الصلاة باطل وذلك لأنه في هذا من مساجين الإمام من مبطلات الصلاة أيضا أو من أشهر مبطلات الصلاة الحدث والحدث سبق لنا الكلام عنه وعن تعريفه. فالصلاة تبطل بطر الحدث على المصلي وذلك بحصول أي ناقض من نواقض الوضوء المتقدم ذكرها. وهذا في جميع كل في حق كل مصلّر. لكن البطلان بالحدث لا يسري من الإمام إلى المأمور إلا إذا تعمده الإمام. لكن لو علبه أو نسيه فلا إشكال يعني مطلان صلاة الإمام. بالحدث أو بأي شيء من نواقض الوضوء لا يسري إلى المأموم إلا في حالة واحدة، لو الإمام تعمد الحدث، لكن لو طرأ عليه الحدث علبة أو نسيانا فلا إشكال أو فلا يسري بطلان الإمام إلى بطلان صلاة النوم. المسألة مش متوقفة على بطلان الصلاة بالحدث فقط، لكن تذكر الحدث أيضا في الصلاة يبطل الصلاة. والدليل على بطلان الصلاة بالحدث.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 بالطبع يحققه البول والمزي وكل الأحداث اللي سبق ذكرها ولأن الحدث هذا ما شرطا من أهم الشروب صحة في الصلاة وهو الطهارة فتبطل الصلاة بزادة مدام الحدث أبطل الشرط الرئيسي في الصلاة وهو الدخول فيها على طهارة فوجود الحدث يبطل الصلاة من مبطلات الصلاة أيضا أن يسجد المصلي قبل سلامه بسبب ترك فضيلة حتى ولو كثرت ترك يعني في فضائل الصلاة وسوق أننا تكلمنا عنها جاء أحد المصلي وسلم بسبب يعني وترك فضيلا من الفضائل المقصود هنا المأمو أو الفز وكذلك أو ترك سنة خفيفة مثل تكبيرها وحدة أو تسميعها وحدة أو ترك سنة مؤكدة خارج الصلاة، مثل الإقامة، متقدم لنا في باب في فصل الأذان والإقامة إن الإنسان لو صلى بدون أن يقيم وبدون أن يؤذن فلا إشكار، وتقدم في باب السهم ما يشرع له السهم ما لا يشرع، ومن ذلك الكثير من الفضائل والسنن التي لا يشرع لها السهم، لو إن الإنسان بقى ترك شيء من ذلك وجاء هو في الصلاة وسلم أو سجد للسهو قبل السلام بسبب ظنه ترك هذه الفضيلة يؤثر على الصلاة فإن صلاته تبطل حينئذ ولكن البطلان هنا مقيد بماذا؟ مقيد بإذا ما بإذا لم يكن المصلي مقتدي بمن يسجد لمثل هذه الأمور مثل عملية الاقتداء بالمخارف في المذهل الذي يرى سجود السهو على ترك هذه الأشياء في هذه الحالة يلزم المأموم متابعة الإيمان في السهو يعني لو إن المأموم مؤتم بحنفي أو بشافعي أو بحنبلي يرى مثلا أن سعود السهو مشروع لترك إقامة الصلاة أو لترك تكبير أو تسميع أو لترك فضيلة من الفضائم إذا كان المأموم يصلي خلفه وتركها الإمام وسجد للسهو لأجلها لزم المأموم حينئذ متابعة الإمام لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من مبطلات الصلاة أيضا وهي ذات صلة كبيرة بالحدث صلاة الحاق والحاذق الحاق والحاذق والمقرقر مقرقر البطن هذه كلها أوصاف تطرأ أو عوارض تطرأ على الإنسان ينشأ عنها ضيقه الشديد وتمرمه بمحاولة سبق الحدث وحاجته إلى البول أو الغائط أو نحو ذلك مقرقر البطن كذلك اللي فيه في بطنه صوت اسمه صوت القرقرة عنده غثيان الطعام يصل الى اقصى فمي ويعود ويعود ويعود ونحو ذلك الانسان لا يبتدي الصلاة وهو على زي الحال لحديث سيدنا ابي امامة الباهلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو حاق وحديث مروي عن حماد بن خالد عن معاوية يعني ابن صالح عن السفر بن سير عن يزيد بن شرية عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق ولا يدخل بيتا إلا بإذن ولا يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم هذه الحديث تدل على أن صلاة الحازق أو الحاق تبطل هو أساسا لا يشرع له الشرع في الصلاة وهو على هذه الحالة لو طرأ عليه ذلك أثناء الصلاة فصلاته تبطل كذلك وسبحان الله الدين يقيم وزنا لمثل هذه الأمور العوارض والعوارض النفسية فيقول مثلا إن القاضي لا يقضي وهو حاكم أو وهو جاء أو هو مضطرب أو مشوش البال ونحو ذلك وهذا في مسألة حقوق الناس لأن القاضي سيفصل الحقوق الناس كذلك في الصلاة التي هي أهم حق من حقوق الله عز وجل تبطل الصلاة بمثل هذه الأمور تبطل الصلاة أيضا بزيادة أربع ركعات متيقنة سهوا ولو في السلاسية وتبطل بزيادة ركعتين في السنائية أصالة كالجمعة والصبح يعني الجمعة معروفة أنها ركعتين والصبح ركعتين بحكم الأصل لو, تزو... لو تعمد زيادة ركعتين أو, او لو سهل لو سهل بزيادة ركعتين عن ركعتين طبط. اما السفرية فطبط فطبط بزيادة عليها اربع ركعات والوتر بزيادة ركعتين عليه لا ركعة واحدة. والحقيقة ان إن التقسيم إن فيه تقسيم جيد لفت نظري في كتاب المغني للمقدمة الحنبلي هذا التقسيم يقسم الزيادات في الصلاة على قسمين يقول رحمه الله وقد لخصنا لكم هذا القول من كتابه يقول إن الزيادة زيادة أفعال أو زيادة أقوال زيادة الأفعال قسمان أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو يزيد ركنا فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا اثنين زيادة من غير جنس الصلاة مثل المشي والحك والتروح من القدمين فهذا تبطل الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له لا فرق في ذلك بين العمد والسهل هذا كله في زيادة الأفعال أما القسم الثاني وهو زيادة الأقوال ففي قسمان أيضا القسم الأول ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الأدميين فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه السجدة الثاني ما لا يقتل عمده صلعمد الصلاة وهو نوعان واحد أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كأن يقرأ في حال الركوع والسجود أو يتشهد في القيام أو يصلي على النبي في التشهد الأول أو يقرأ الصورة في الأخرىين من الأربعين أو الأخيرة من المغرب أو ما أشبه ذلك إذا فعله سهوا هل يشرع عليه سجود السه أو لا يشرع فيه خلاف ذلك النوع الثاني أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع وقوله آمين رب العالمين وقوله التكبير الله أكبر كبيرا ونحو ذلك فهذا لا يشرع له في السجود هذا التقسيم من الإمام ابن قدامى رحمه الله تقسيم جيد للصلاة أو للزيادة في الصلاة من مبطلات الصلاة أيضا أبناءنا الطلاب تعمد زيادة ركن فعلي فيها يعني مثل السبوت أو الرقوع لكن الزيادة في الرئالة القولية المعتمد في المذهب أن الصلاة لا تبطل بذلك من مبطلات الصلاة النفخ عمدا والنفخ هنا بالفم وليس المراد النفخ اللي بالأنف لأن النفخ اللي بالأنف هو التنفس الطبيعي للإنسان لكن النفخ بالفم يبطل الصلاة في المذاب سواء ظهر منه حرفين أو لم يظهر منه شيء لكن النفخ من الأنف لو تعمده الإنسان وأكثر منه أكثر من الوضع العادي يبطل الصلاة أو كان متعمدا بذلك العبث في الصلاة والنفخ عند كثير من الفقهان لا داخل في المكروهات وليس في المختلف وورد فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك قال أحمد بن منع وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة وقال إن النفخ لم يقطع صلاة وورد عن الأعمش أبو الضحة عن ابن عباس بلفظ إنه كان يخشى أن يكون كلامه يعني النفخ في الصلاة يعني هو ندخل في الصلاة عند الملكية من المبطلات عند عائلة الملكية داخل في المقروض وإن كان فيه قيود في ذلك في المذاهب الأخرى من مبطلات الصلاة الأكل والشرب سواء كان بالفم أو بالأنف والأكل بالفم هو الوضع الطبيعي لكن بالأنف غير معتاد ولكن قد يحدث لو إن الإنسان أكل أو شرب في صلاة الفرد عمداً تبطل الصلاة بلا خلافه ولم في ذلك والإمام ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع إجماع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب قال وكل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرد عامداً أن عليه الإعادة وذلك لأن الأكل والشرب يتنافى تماما مع الصلاة التي ينبغي على الإنسان أن يجرد فيها نفسه من الدنيا ومن ملاذات الدنيا من مبطلات الصلاة القيء والقلس القيء معروف والقلس قريب منه وهو وصول الطعام إلى قريبا من الحلق ثم عوده مرة أخرى تبطل الصلاة بذلك استنادا إلى بطلان وضوء به فيكون المتقي في الصلاة بطلت صلاته لبطلان وضوءه وتقدم لنا في فصل السه ان القي لا يشرع له سجود السه ملاحظ هنا ابناءنا الطلاب ان اغلب الامور التي لم يشرع لها سجود السه تنقسم الى الشئين الامر الأول, أو الشئ الاول ان تكون هذه الامور بسيطة او خفيفة الامر الثاني ان تكون هذه الامور مما لا يجبرها السه وبالتالي ينتج عنها مطلون. من أهم المطلات الصلاة الكلام والكلام معروف إنه إذا اشتمل على حرف أو حرفين فهو كلام. فإذا تعمد الإنسان كلام في الصلاة ولو بحرف أو صوت ساذج تبطل الصلاة إذا كان اختيارا بل وإن أكره عليه أو وجب عليه لإنقاذ أعمى ولو ضاق الوقت. إلا أن يكون تعمد الكلام لأجل إصلاح الصلاة، فحينئذ لا تبطل إلا بالكثير منه سهوا ومسألة الكلام في الصلاة كانت في بدء الأمر جائزة، ثم نسخ ذلك، وفي دليل على ذلك إن الكلام في الغير مصلحة الصلاة يضر. وحديث سيدنا عن بن الحكم السلمي المتقدم أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بالأبصارين فقلت واثكل أميه ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكتت قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهراني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان في بدء الأمر يتكلمون في الصلاة ثم جاء الحديث الآخر فنهى يعني في بدء الأمر كانت العادة أنهم يتكلمون في الصلاة وأحيانا يردون السلام في الصلاة فلما جاء هذا الحديث نسخ الوضع السابق الإمام ابن منذر يقول أجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته تبطل هنا في قاعدة هامة أردنا أن نأتي بها من كتاب الفواقه الدواني تتعلق بالكلام في الصلاة على سبيل الجهل يقول الإمام النفراوي رحمه الله أن الجهل بالتحرين مسقط للإذن والحكم في الظاهر لمن يقفى عليه بسبب قرب عهدي بالإسلام ونحوه فإن علمه وجهل المرتب عليه لم يعذر ولهذا لو جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر ولو علم التحريم وجهل الإبطال بطلت وإن علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم أن التنحمح والمقدار الذي نطق به محرم فهو معذور في الأصح هذا من كلام النفرأ في الفواكه الدوانية ثم نمضي مع المصنف وهو يعدد لنا بقية مبطلات في الصلاة فيقول رحمه الله والوه عاطفة على قوله وبطلت وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شربا جبرا وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان وبانصراف لحدث ثم تبين نفي كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ولا سهو على من حال القدوة انتهى كلام المصمم بطلان الصلاة بالأكل والشرب والسلام تبطل الصلاة بالسلام منها يعني بالسلام مش مش رد السلام أو إلقاء السلام لا السلام اللي هو يقصد بالتحليل من الصلاة لا تنجبر هذه الأمور بسجود السهو لا تنجبر هذه الأمور بسجود السهو لماذا؟ قالوا لأن السلام تحلل من الصلاة لما ورد في حديث علي المتقدم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والأكل والشرب متنافيان مع الصلاة وقد ورد في المدونة ما يفيد أن من هذه الأمور ما ينجبر بالسهل والمصنف رحمه الله لم يجزم برجوع ذلك الجبر إلى الجميع أم إلى السلام فقط ولهذا قال وفيها إن أكل يعني في المدونة إن أكل أو شرب إن جبر والاختلاف أولى السلام في الأولى أو للجمع تأولا الإمام الخرش رحمة الله تعالى عليه يقول روية المدونة أن الشرب أو الشرب وروية المدونة أو الشرب لكثرة المنافه كذا وقع لمالك في كتاب الصلاة الأول ووقع لمالك أيضا في كتاب الصلاة الثاني أنها لا تبطل بالأكل أو الشرب بل تجبر بالسجود البعدي يتساءل الإمام الخرسي فهل ما بعد فهل ما في أحد الكتابين من المدونة مناقض لما في الآخر منها إذ المنافه في المعضعين حاصل مع قطع النظر عن تعدده واتحاده فالحكم بالبطلان في أحد المعضعين دون الآخر اختلاف او لا اختلاف بين الكتابين المسألة فيها تفصيل ولو نظرت لها في المواهب الجليل وفي الخرشي ستجد بيان لهذا الأمر الدليل على النهي عن السلام في الصلاة حديث عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا يعني هذا الحديث نسخ الكلام والسلام في الصلاة من مبتلات الصلاة أيضا الحدث انصرف للحدث يعني إذا إنسان أعرض عن صلاته بالنية أو انصرف لحدث تذكره أو أحس به وبعد ذلك تبين له أنه لا حدث تبطل الصلاة وتبطل الصلاة لماذا؟ لوجود الإعراض عن الصلاة في هذه الحالة لأنه رفض ولا يبني على صلاة حتى ولو قرب وهذا يقع في بعض العامة أو بعض الناس يظن أن هناك حدث ينوي قطع الصلاة أو ينصرف سواء تحول من مكان أو لو يتحول بعد خروجي بلحظة أو لحظات أو مجاوزته للصف أو الصفين يتبين أنه لا حدث ولا شيء فيعد يقمن الصلاة نقول له لا تبني على ما فعلت لأن ما فعلت من صلاة قبل ذلك قد بطر من مبطلات الصلاة أيضا السلام شك إنسان في الاتمام، يعني لو الإنسان سلم من ركعتين أو من ثلاث أو من أكثر أو من أقل وكان في حال السلام شكا في اتمام الصلاة من عدمه وبعد السلام تبين أنه صلى مكتملا تبطل الصلاة يعني هنا سلم وبعد السلام فيقن أنه صلى صلاة مضبوطة يعني صلى صلاة كاملة تبطل ولماذا تبطل هنا؟ قالوا أن وجه البطلان أنه خالف ما وجب عليه من البناء على اليقين يعني هو كان الأولى أن يبني على اليقين هو خالف ذلك فتبطل الصلاة ويفهم منه أولوية البطلان بالتالي لو تبين له النقصان أو لم يتبين له شيء يعني إذا كان البطلان فيما لو تبين له أنه صلى صلاة كاملة فمن باب أولى لو تبين له أنه صلى صلاة ناقصة أو التبس عليه الأمر فلم يعلم بأنه صلى كاملا أو صلى ناقصة من مبتلات الصلاة كذلك سجود المسبوق سجودا بعديا عنه لو إن المسبوق سجد مع الإمام سجود سهو بعدي مطلقا أو سجود سهو قبلي إن لم يلحق مع الإمام راكع كامل في سجدتها تبطل الصلاة لكن لو لحق معه ركعة كاميله يسجد مع الإمام السجود القبلي قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي مسألة الشافعي رحمة الله رحمة الله عليه اللي يرى التقديم مطلقا يعني يرى تقديم سجود السحر مطلقا هذه المسألة يلحق بها هذه الفروع فرع واحد لو أخر السجود بعد السلام فهل يفعله مع إمامه قبل قيامه القضاء أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده وإن كان عن ترك سلاس سنن فعله قبل القضاء أو بعده في المسألة تردد فرع اثنين ينبغي على المسبوق اللي أدرك ركع مع الإمام أن يؤخر السجود البعدي لحين تمام الصلاة ولهذا لو أنه قدمهم عمدا أو جهلا تبطل الصلاة والأولى بالمسبوق هذا أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام منه فإن حصر له في القضاء سهو بنقص غلبة وسجد قبل سلامه فلا إشكال فرع الثلاثة لو ترك الإمام السجود عمدا أو رأيا يعني يكون رأيه كده أو مذهبه كده أو سهوا أو لم يدرك المسبوق موجب السهوي وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن سلاس سنن صحة الصلاة المسبوك وبطلت على الإمام وهذه من المسائل التي تزاد على القاعدة المعروفة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في صفق الحدث ونسيان فرع أربع لا يجب سجود السهو على المؤتم الذي حصل له حالة القدوة بفتح القاف وتسكين الواو بمعنى الاقتداء وذلك لأن الإمام يحمل ذلك عنه حتى ولو نوى الإمام عدم الحمد ولكن إن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لماذا؟ لأنه صار منفردا ولا يحمل الإمام عن المؤتم ركنا ولو تركه حالة القدوة ونمضي مع المصنف رحمه الله ويذكر لنا بقير المغتلات وكما لاحظنا أبنائنا الطلاب إن هناك تداخل كبير ما بين هذه المغتلات وما بين سجود إسه قال رحمه الله وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطالا لا أقل فلا سجود وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها وإلا فكذكرها وإلا فكبعض فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره ونذب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل في فرد تماد كفى نفل إن أطالها أو ركع وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف من مبطرة الصلاة ترك سجود السهو القبلي يعني لو إنسان ترأ عليه لا يستلزم سجود السهو قبل السلام مثل ترك سلاة السنة هذا التكبيرات أو ترك الصورة فإن ترك الإنسان السجود القبلي سهوا فلا إشكال لكن لو تركه عمدا تبطل الصلاة مطلقا سواء طال أو قصر والسجود القبلي إذا ترتب عن أقل من ثلاث سنة كترتب عن تكبيرتين مثلا تركه لا يبطل الصلاة يعني هو هنا مقيد بثلاثة وإن تذكر المرء السجود القبلي المترتب عن ترك ثلاث سنة وهو في صلاة شرع فيها وقد بطلت صلاة الأولى فيجري عليه ما يجري على من تذكر فائته في الحاضرة من الحق وإن لم تبطل الصلاة المشكورة لعدم التطويل قبل الشرق في الأخرى فيجري عليه ما يجري على من تذكر بعضا من صلاة سابقة في صلاة حاضرة كالركوع والسجود والحقيقة أن هذا المصلي له أحوال سنشير إليها على النحو التالي الصلاة الأولى إما أن تكون فرد أو نف وصلاة التانية إما أن تكون فرد أو نف نقول الإنسان في حالة الصلاتين في حالة الصلاتين. إن كانت الصلاة الأولى فردا وترك المصلي منها السجود القبلي أو ترك البعض منها فله حالتان واحد أن يترك السجود القبلي أو يترك البعض من فردي وذكره في فرض أو نفل، فينظر حينئذ إن أطال القراءة من غير ركوع أو ركع بالانحناء في غير قراءة كالمأموم أو الأمي بطلت الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالاتيان بما فات منها، وحيث بطلت الصلاة الأولى أتم النفل إن اتسع الوقت لإدراك الأولى أو ضاق الوقت وأتم ركعة بسجديها وإلا قطع وأحرم بالأولى. ويلزم قطع غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره وذلك لماذا لوجوب الترتيب إن كان فذًا أو إماماً وتبعه المأموم ويندب في تلك الحالة الإشفاع بركعة حتى ولو كان في صلاة الجمعة أو صلاة الصبح لو اتسع الوقت لذلك، لكن المغرب لا يجوز له الإشفاع فيها وأجل مسألة سوق لنا أن نحن ذكرنا شيء قريب منها وإن كانت الصلاة الأولى نفلا وترك المصلي منها السجود القبلي أو ترك البعض منها ينظر فإن ذكر القبلي المبطل تركه تركه أو البعض كالرقوع من نفل في فرض يلزمه التمادي في صلاته مطلقا كما يلزمه أيضا التمادي في النفل وإن دون المذكور منهم إن أطار القراءة أو ركع وإلا رجع لإصلاح أولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشاهد ويسلم ويزدد بعد السلام ولا يجب قضاء الثاني هنا مسألة بطلان الصلاة لتعمل ترك سنة مؤكدة متفق على سنيتها داخلها في الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد بالسنة يعني ومثلها السنتان الخفيفتان الداخنتان من فذ أو إما ترك ذلك يبطل الصلاة أو لا يبطلها في المذهب خلاف الأرجح في عدم البطلان في السنة المتفق على سنيتها لكن السنة المختلفة في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجلي بناء على القول به فالبطلان اتفاقا من مبطلات الصلاة كذلك ما ذكره المصنف على النحو التالي وبترك ركن وطاله كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد رقوعه ورفع رأسه إلا لترك ركوع فبل انحناء كسر وتكبير عيد وسجة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر انتهى كلام المصنع لو الإنسان ترك ركن من أركان الصلاة سهوا مطالة المدة أو ترك شرط من شروط السحة كالطهارة واستقبال القبلة وسطر العورة والشروط المتقدمة فقالوا إن الصلاة تبطل بجال لكن ترك الركن يتعلق بجملة من الأحكام سنريدها أولا إذا لم يطل ترك الركن سهوا يلزم المصلي تداركه يعني إذا استطاع الإنسان أن يتدارك الركن فليتداركه من غير أن يستأنف ركعة جديدة، بشرط أن لا يسلم معتقداً كمال الصلاة، لأن لا يسلم أصلاً أو يسلم سهياً عن كونه في صلاة أو غلطاً، فحينئذٍ يأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد، لأن إحنا سبق لنا أن ذكرنا أن رسل معتقداً الكمال بطرد الصلاة. فلو سلم معتخذا الكمال ولو من ركعين سواء قصد التحليل أم لا فات التدارك لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلد فأشبه عقد ما بعدها وهي ناد يأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد اثنين تارك الركن لا يلزم أن يعقد ركوعا من ركعة أصلية تري ركعة النقص فإن عقده فاته التدارك ورجعت الركعة الثانية ركعة أولى وعقد الركوع المفيد لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته يكون برفع عقد الركوع يكون برفع الرأس من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد لنحناء خلافا لأشهد في عندنا هنا عشرة مسائل تفوت فيها الصلاة أو تفوت فيها الإدراك بالنحناء وابن القاسم فيها بيوافق الإمام أشهد لاحظ هذه المسائل العشرة تفوت بالنحناء يعني يفوت التذرف فيها بالانحناء. واحد ترك السر في محله والاتيان بدله بالجهر يفوت هذا بالانحناء. يعني إنسان ترك السر في محله وأتى بدلا منه بالجهر وانحنى. يعني انقضت القراءة وانحنى فات هذا كذره. كذلك العكس ترك الجهر في محله والاتيان بدله بالسر يفوت كذلك بالانحناء. اثنين تلاتة ترك السورة يفوت ايضا بمجرد الانحناء ما ينفعش التدارك في هذه الحالة اربعة ترك الركوع من الراكعة التي قبلها يفوت تداركه بمجرد الانحناء في الراكعة التالية حتى ولو لم يطمئن في الانحناء فتبطل ركعة النقص وتقوم هذه مقامها وبالتالي ترك الركوع يستلزم ترك الرفع منه لكن لو ترك الرفع من الركوع هذا لا يفوت بالانحناء وإنما يفوت رفع الرأس خمسة التنكيس في القراءة هو تقديم السورة على الفاتحة يفوت أيضا بالانحناء يعني لا يستطيع الاتيان به ومناسبة التنكيس نقول لأبنائنا الطلاب أن التنكيس يرد في الصلاة في مواطن يعني في القراءة تنكيس داخل السورة الواحدة أنه يقرأ من آخر السورة ثم يقرأ من أولها التنكيس داخل القرآن لأنه يقرأ مثلا سورة من الجزء العاشر في الركعة الأولى ثم يأتي فيقرأ في سورة من الجزء الثاني مثلا في الركعة الثانية التنكيس المراد هنا وهو تقديم السورة على الفاتحة لأن الترتيب الطبيعي للصلاة تقديم الفاتحة على السورة مسألة ستة من المسائل التي تفوت بالانحناء ترك التكبير في صلاة العيد بشكل جزئي أو كلي إذا انحن الإنسان فات التضرع سبعة ذكر بعض الأجزاء من صلاة أخرى يعني ذكر أنه ناسي بعض الأجزاء من صلاة أخرى حقيقتا أو ذكر بعض الأجزاء من صلاة أخرى حكما فيشمل ذلك السجود القبلي المترتب عن ترك سلاة السنة بعد ذلك ترك سجدة التلاوة أثناء الصلاة بمجرد انحناء في الركعة اللي قرأ السجدة يفوتوا التداع ووسائل الكلام بالتفصيل في درس مستقل عن أحكام سبود التلاوة. عشرة. لقامة المغرب للجماعة الراتبة على مصلي وهو متلبس بها. يعني هو دخل المسجد بعد بس أذان المغرب ولم يصفر حتى تقوم الصلاة فشرع يصلي في المغرب وحده. هنا أثناء صلاته أقيمت عليه الصلاة للجماعة الراتبة. إذا انحنى في ركعة الثالثة يفوت عليه القطع والدخول مع والعنبة. ويوجب عليه الإتمام لكن إن لم ينحني فيها يقطع الصلاة ويدخل في الجماعة التي أقيمت عليه والشيخ الدردير رحمه الله ذكر أن المعتمدة في المذهب أن ما أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودها، فليتمها وبهذا ينتهي هذا الجزء من مبطلات الصلاة ونستكمل بعون الله تعالى بقية المغطلات في درس لاحق خشية التطويل والسلام عليكم ورحمة الله